والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أذواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون هم لأماناتهم وعدهم راعون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يارثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طيم ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما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 وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب بِهِ لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طورثينا تنبت بالجهن وصبغ للآكلين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 فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشرا مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله ولو شاء الله لازل ملاك ثم سمعنا بهذا في آباء الأولين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 وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بالقاء الآخرة وأترفناهم وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشرا مثلكم يأكل مما تأكلون منه يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون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 إن هو إلا رجل نفتو على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين إن هو إلا رجل نفتو الله كذبا وما نَحْنُ له بمؤمنين قال رب صرني بما كذبون قال أما قليل لا نادمين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 سَلَّمَ مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُم مَّا لَنَا عَابِدُونَ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 كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين فذرهم في غمرتهم حتى حين ايحتسبون انما نمدهم به مما ل وبنينا نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون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 أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يغلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لا عاملون حتى إذا أخذنا مترفيه بالعذاب إذا هم يجئرون لا تجئر اليوم لا تجئر اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكونتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يتبروا القول أَمْ جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو استبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون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 حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلثون وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت ولو اختلاف الليل والنهار أ فلا تعقلون بل قالوا مثلما قال الأولون قالوا إن قالوا أ إذا متنا وكنا ترابا وعظاما إن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 وهو يجير ولا يجاو عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتأخذ الله من ولد وما كان معه من إله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 ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين وان على ان نري كما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي احسن السيئه نحن اعلم بما يصفون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 لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم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 أولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم, النار. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتوا بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقتنا قالوا ربنا غلبت علينا شقتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإننا قَال اخْسَؤوا فيها ولا تكلمون قَال اخْسَؤوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا ربنا آمننا فوفر لنا ورحمنا وأنت خير الرحمين فتخذتمهم سخريا فتخذتمهم سخريا حتى سوكم ذكري وكونت منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال كم لبستم في الأرض عذب سنين قالوا لبسنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين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 تعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش العظيم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقرب اغفر وارحم رب اغفر وارحم وأنت خير الرحيم.